الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان الحديث في الليلة الماضية عن صنف من الناس ذكره الله تبارك وتعالى بهذه الآيات التي أعقبت الحديث عن الحج وأحكامه وبعد ذكر أحوال السائلين من يطلب الدنيا ومن يسأل من خير الدنيا والآخرة ذكر هذا الصنف من الناس وهو من أهل النفاق حيث يظهر ما لا يبطن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب فيظهر القول الجميل ويصف نفسه بالأوصاف الكاملة وحاله وعمله وواقعه بمناء عن هذا بالكليه. ثم ذكر هذه الحال السيئة التي هو عليها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد حينما يدعي لنفسه الإيمان والصلاح يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه و يشهد الله على أن قلبه مطمئن بالإيمان أن الله يعلم من قلبه الصدق ولكن الواقع على خلاف هذا إذا خرج من عندك بعد أن يقول هذه المقالة جد واجتهد ونشط في الأرض يعيث فيها فسادا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل إذا تولى انصرف هذا الذي عليه عامة المفسرين خلافا لمن قال إذا تولى يعني صارت له ولاية وسلطة كشر عن أنيابه وأظهر السوء وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل حرث الزروع الشجار المثمرة ونحو ذلك والنسل وذلك بإتلاف وإهلاك الحيوان فذكر الحرث والنسل بعضهم يقول الحرث النساء والنسل الذريح يقتل ويبيد ويفني ولا يبالي بالدماء ولكن المعنى الذي عليه عامة أهل العلم أن الحرث هو الزرع والنسل هو الحيوان وذلك أن قوام حياة الناس على هذين ما يخرج من الأرض وكذلك أيضا ما يكون من الحيوان حيث يستخرج منها ما قد علمتم من الألبان وما يشتق منها وكذلك اللحوم بأنواعها فهو يفسد هذا وهذا ولا يقتصر ذلك على هذين ولكن والله تعالى أعلم ذكر هذين لما سبق من أن قوام حياة الناس على هذين النوعين وإلا فهو يهلك ما به حياة الناس وما به قوام عيشهم كالمصالح العامه بهذا العصر محطات الكهرباء مثلا فهي مهمة في غاية الأهمية في حياة الناس اليوم تقوم عليها حياتهم وكذلك شبكات المياه وكذلك أيضا مصادر الطاقة فهو يفسد ويهلك ويدمر ويفسد والله لا يحب الفساد وإذا كان الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد فكما سيأتي فهو لا يحب المفسدين يؤخذ من هذه الآية من الهدايات حال هذا الصنف من الناس التي ذكرها الله عز وجل على سبيل الذم من أجل أن تجتنب وكما ذكرنا في الليلة الماضية ليست العبرة بما يصف الإنسان به نفسه ويتجمل به من القول وإنما العبرة بما هو عليه من الحال والعمل والنية وحدها لا تكفي يعني من الناس من يكون مفسدا ونيته صحيحة لكن العمل ليس بصالح فلا بد من صدق وإخلاص ونية صحيحة إضافة إلى أن العمل يكون على الوجه المشروط فقد يقع في هذه الصفه الفساد وإهلاك الحرف والنسل من تكون نيته بزعمه أنه يريد ما عند الله ويقدم نفسه رخيصة في هذا السبيل يتقرب إلى الله يعتقد أن هذا هو الطريق إلى مرضاته وجنته قد تحدثنا في العبر من التاريخ عن نماذج أحوال من أحوال الخوارج كيف كانوا يتهافتون على الموت الذي قتل علي رضي الله عنه الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه الذين حاربوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جرى على أيديهم ما قد علمتم هؤلاء كانوا يتهافتون ويتنادون حي على الجنة الفلاح الفلاح فيقدمون على الموت غير هيابين ولكن العمل لم يكن صحيحا ولا صالحا فكانوا بتلك الصفه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله العافية. فحينما يقول الإنسان عن نفسه أنه يريد الإصلاح والصلاح ويريد إعلاء كلمة الله ويكون عمله على غير الوجه المشروع فإن ذلك لا يقبل منه. فإن الله لا يعبد إلا بما شرع. وهؤلاء الذين نشاهد في مثل هذه الأوقات يتهافتون عن الموت. يقدمون عليه طواعية الله العافية يلبس هذا الحزم الذي يجعله في حال من ميتة السوء صلى الله العافية ويهلك النفوس ولربما كان ذلك في بيوت الله حيث صار الناس في حال لم نعهدها قط يتوجسون ويترقبون وهم يذهبون إلى الجمع من غوائل هؤلاء ومن شرورهم ومن إفسادهم فهذا حينما يتحدث عن نفسه أو يتحدث عنه غيره أنه مجاهد وأنه يبذل نفسه رخيصه لله وفي الله ومعلم انه أنه أشبه ما يكون بهذه الحال التي ذكرها الله تبارك وتعالى يهلك الحرف والنسل بتصرفات وأعمال من شأنها أن توقظ الفتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وقتل النفوس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم كل هذه لم تذكر في عمل من الأعمال فيما دون الإشراك بالله عز وجل إلا القتل على قلة بصر وقلة علم وضعف في التفكير والعقل وألوان الفساد التي تحصل من تسلط الأعداء ومن إشغال الأمة وصرفها عن قضاياها الكبرى وتدمير اقتصادها ومكتسباتها ومقدراتها التي بذلت بأموال المسلمين وضرب الجهاد في مقتل جهاد الصحيح المشروع و. صد الناس عن سبيل الله عز وجل الإنفاق والدخول في الإسلام فالاعداء يرون صورة مشوهة غاية التشويه حينما يعرض عليهم الإسلام بهذه الطريقة سواء وقع ذلك في بلاد المسلمين أو وقع في بلاد الكفار فيتسلطون على المسلمين في بلادهم فيكونون في حالة لا يحسدون عليها لا ادري كيف يبيتون تلك الليلة أعني المسلمين يستفز هؤلاء الكفار تجاه هؤلاء من الأقليات الإسلامية في تلك البلاد ويستفز هؤلاء الكفار نحو بلاد المسلمين ويجدون الذرائع للتدخل في قضاياهم وبلادهم والتسلط عليهم والأمة في حال من التمزق والتشتت والتفرق لا تحتمل هذا اطلاقا ولا أظن أن الأعداء يفرحون بشيء في هذه الأوقات كما يفرحون بهؤلاء فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهكذا أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا بأي ضرب من ضروب الفساد إثارة الشبهات الطعن في ثوابت الدين وهو يتحدث عن نفسه أنه مؤمن وصادق ويحب الله ورسوله وأن قصده بذلك الرد أو الإبطال لأمور ليست من الدين بزعمه فيفسد عقائد الناس بما ينشره ويذيعه عبر مقالات أو كتابات هنا وهناك أو لقاءات عبر وسائل إعلامية أو غير ذلك والله لا يحب الفساد فساد بجميع صوره وأشكاله فساد في الاعتقاد والعلم والتصور والفساد في العمل الفساد الأخلاقي ونشر الفاحشة في الذين آمنوا بأي وجه كان وكل هذا من الفساد فساد يكون في ما ذكر من إهلاك الحرث والنسل ويكون بالمعاصي والشرور والكفر بالله عز وجل فيمتنع القطر فلا تخرج الأرض بركتها ويحصل الجذب وتقل الثمرات وتهلك الحيوانات وكذلك أيضا هذا الفساد الذي يكون بالإدارة أو بالمال أو الفساد في نشر المنكر والرذيلة في المجتمعات الإسلامية أو نشر العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة الضاله كل هذا من ترويج الفساد نشر السموم والمخدرات بأي طريق كان بالدعاية لها أو تزينها أو تسويقها أو ترويجها أو تهريبها أو تمويلها بل محبة ذلك قد توعد الله تبارك وتعالى عليه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين مجرد المحبة فكيف بالسعي والعمل من أجل نشرها فساد في جميع مظاهره اتلاف الممتلكات العامة تخريب من الناس من يده للخراب لا يترك شيئا حدائق مرافق عامة ويتلف، ويفسد بما يستطيع فيأتي بعده الناس ويجدونها في حالة لا تصلح للاستعمال والله لا يحب لا يحب الفساد قالت السوء التحريش بين الناس وإشغال الناس بعضهم ببعض هذا من الفساد أن تتحول الأمة إلى طوائف متناحره يأكل بعضها بعضا يشتغل بعضها ببعض والله لا يحب الفساد هذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل وإذا كان لا يحب الفساد فهذا يقتضي أنه يحب الصلاح والإصلاح فالله لا يحب الفساد ولا المفسدين ويحب الصلاح والمصلحين إلى غير ذلك من الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية وأتوقف هنا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله اعلم صلى الله على النبي رحمه عليه وصحبه السلام عليكم